حملة وكفة وسلاما على نبيل الذين اصطفى <تصفيق> لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد اخوتي الكرام مازلنا مع تحذير من الوقوع في مسائل الشرك والشبهات في هذا الباب وأيضا التبريرات التي يبررها من يقع في مثل هذه الأمور الشركيه بأن يدعو غير الله لفعلات كأن يستغيث بولي أو بنبي أو بملك أو غير ذلك ويأتون بشبهات كثيرة أدخلوها على أنفسهم ثم أدخلوها على الناس من هذه الشبهات أنهم يأتون بالأدلة التي تريز هذه الأمور مثل الشفاعة مثل الاستغاثة مثلا يأتون بالأدلة التي تريز ذلك وفي موضع ثم يعممون هذه الأدلة حتى توافق ما يتبنون لأنهم يستغيثون بالأموات أو يستشفعون بهم أو غير ذلك مما يفعلون يعني أننا تكلمنا أمس على مسألة ختمنا الكلام في مسألة الشفاعة وأن الشفاعة لا بد لها من إذن ولا بد لها من رضا يعني الله تعالى يأذن لمن يشفع لا يمكن لأحد أن يشفع دون إذن الله لشعله لأن الله على لا ممكن له على شيء بحال من الأحوال <تصفيق> وان الله جل لا احد يستطيع ان يتقرب اليه الا باذنه ولا ان يطلب منه شيئا الا باذنه ولا اش ان يشفع عنده الا باذنه سبحانه جل في علا فلا بد من اذن الله جل في علا ولا بد من الرضا الرضا عن الشافع او عن المشروع هم يقولون الشبه عندهم ياخذون الادله على مثلا الشفاعه والحث على الشفاعه ويعممونها كقوله صلى الله ويقضي الله على رسال نبيه ما يشاء وأيضا يشبهون ويلبسون على الناس بأن شفاعة المستلم دعاء والدعاء مستجاب دعاء المستلم مستجاب لا يرد لحال من أحوال سيعممون أيضا شفاعة وسلم تكون في الحياة وفي الموت وأيضا يأتون بديوش الأدلة التي تثبت جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر فيعممون مثل ذلك هذا التلبيت على الناس لأنك لا يمكن أن تعارض بأن هذا جائز وأن هذا الشرع جاء به وقد كفله لكن هم يعممون هذا الباب على يعني ينتقلون مما يجوز إلى ما لا يجوز وهذا طبعا لابد أن تعلم أن هذا لهم في ذلك مآرب أخرى لهم في ذلك مآرب أخرى فأما بالنسبة للشفاعة مثلا في قول السلم شفاء توجر وإخض الله على نبيه ما شاء وقول السلم إني لا أخر العطاء حتى تشفعه وقول على وتعاون على البر والتقى ولا تعون عليهم العذوان فقادر الشفاعة من هذا من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله في عون ما كان العبد في عون اخيه كل ذلك داعي وكل ذلك نقول به ونقول بأن هذه الشفاعة هي الوساطة للغير, للغير لدفع لدر مفسدة أو لجلب مصباح أو لدفع مدرة وجلب منفعة نعم نقول بذلك ونقول بأنه إن لم يكن هو من المؤكدات فهو من المستحبات. لأن هذا الباب باب طاعة وهذا من باب يجعله الله على سبب لتفجي الكربات لفعل الطالحات كل ذلك يجوز لأن الشرع جاء بجوازها ولذلك يقول أؤخر العطاء من أجل أن, أن تشفع. هنا هذه الشفاعة لابد أن نضبط هي شفاعة جائزة بالشرع لماذا لأن الشرع جاء بجوازها وإذا نظرنا إلى تجويز الشرع لها فلها ضوابط لأن من حي حاضر إيش حي الحاضر قادر وايضا في مسألة الحاضرة بين الناس المسألة فيما يقدر عليه الناس ايضا يعني في هذا الباب لذلك الذي يأتي يأتي يشفع عند الوجهاتي الوجه يشفع بكلامي الطيب بملغتي بفصاحتي عند من يملك ان يعطي او او يمنع ممن ملكه الله تعالى في العطاء وفي المنة فهذا كله جائز ولا شيء فيه وحتى وح هذا أو هذه الشفاعة التي هي في الدنيا الجائزة وجاء الشرع بها لم يجعلها الله ورعالها مطلقة هذه الشفاعة أيضا لم يجعلها مطلقة ولذلك الشفاعة محظورة جدا لو إيش لو عطرت حد من حدود ذلك فهي لا لا تقبل ولا تستجعزها ويأثم من بيعفع ذلك أو يدخل بذلك بل يكون قد فعلة كبيرة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أتامة وما كان يعلم فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بإيش بعدم علمي وهذا أيضا من ق بالجاهل هو يعني جاءت إيه فبدأت ما في الطرقات فجاء شفع شفعة للمرأة المغزومية كما قطع إيش رضي الله عنه إن قرآن أهمهم أمر أمر المرأة ليش أهمهم أمر المرأة المغزومية فقالوا من يشفعلنا أو من يشفعلها عنده فقالوا ما هو إلا أوسام ذهب أوسام فقال أوسام أشفى بحد من حدود الله وكان مغضباً ثم قال والذي نفسي بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لاقتحت قبلها قال إنما أهلك من كان قبلكم قال اذا كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد فهذه أيضا يعني حتى بعدما جوزها الشرع طيدها ولم يجعلها مطلقه وانت بوظيفتك وبصفتك انك عابد لله في علاء صباحا مساء ليلة نهار ليس لك إلا, إلا أن تكون عابدا لله دل فعلا فتدور مع الشرع حيث حيث ضاء حيث نهاك وأيضا تفعل ما جوز لك فعله الغرض المقصود يأخذون هذه الشفاعة وهذه الأدلة يعممونها يقولون هذا من باب الخير ومن باب الشفاعة وأن المقبور أو الولي إن شفع لنا له في ذلك الأجل ولنا في ذلك النب كما في هذا الباب شفاع صُجروا ويقضي الله على سائر نبيه ما شاء. نقول طيب هذا جيد جدا لو تقولون بهذا الكل. لو تنزلنا معكم قبل أن أن نرد على ما تستدلون به الآن. هل في أحد فعل ذلك من الصحابة الكرام وهم أسبق الناس إلى الخير كما كما نقول في القاعدة لو كان خيرا لتبقون إليه ولذلك أنت تعلم بمثل هذه القاعدة حجة الأعربي النابضوات اللي بلغت بلغت أفكار الأفاق وطبعا هو أفاق أسهم كان سببا في الفتنة المستطيرة. عربي؟ لما دخل عليه وقال له أن القرآن مخلوق وأن القرآن ليس كلام الله. قال له يا هذا أنا أريد أن أسألك سؤال. عربي لا أفقر شيئا. قال هذا الكلام قاله نبي سلم أو قال هذا كلام يعلمه نبي سلم. قال لا. بعدما قال لا ثم قال لا ويعلمه الصحابة قال لا الرجل تراجع ليش تراجع؟ وقف وقف قال الرسول لا يعلمه لو قال بذلك يقول قد إيش ليه؟ ها إذا هو مش لا مع ممكن النبي صلى لا مش كده قال وأجدك ضالا فهذا هو فقط كأنه إيه الله على ضمن على الله على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم أعطاه وأعطاه, وأعطاه حبايا يعني هو علمه قال أنت علمه قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم علمه قال لا فلما علم علمنا في هذا دخل على المحظور قال أتراجع ارجع بالمسألة على ايه على ما قال النوا قال لا وأتارا أن الله على خبأ لك علما بر نبيه على نبيه صلى الله عليه وسلم الجميع الحيتان كتتكلم وتقول هذا الرجل أفرق عندي فقال لا أتراجع أجب المسألة على مكانه قال نرجع المسألة من هكذا أترأيت ما تقول يعلموا سلم ولا لا يعلمون قال, قال, قال, قال, قال, قال, قال أقول يعلمون قال أقول يعلمون قال يعلم الصحابة أو لا يعلمون قال أقول يعلمون قال صايب لما لم تكلموا سواء ما أتوا بالعيلة الباهدين هذا ما تكلفه فقال لو يعني أما كان يسعى كما وسع النبي وسعى الصحابة فقال الأمير ما وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم أعربي في هذا الباب الحق أنا تنزل معهم في هذا الباب نقول واحد منهم فعل هذا ذاب وتشفع بمن لا الأمر الثاني أي الدليل على أن شفاعة أمر التشفع بالأموات يجوز والناس لما يقول اشفاعه تؤجر خطاب لمن للأموات أم للأحياء للأحياء ولما فعل ذلك نقول اني واخر عطاء لتشفعه يبقى أشفعه. هيشفعه عند من عند الاحياء فلذلك نقول اولا الدليل الاجماع مخالف لما افترضناه وايضا الادله الظاهرة كلها على ضوابط الاحياء واما الكلام على الاموات فهو من باب الشرك لانه لانه تيارات ودي لا تعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا, الا في الله وايضا اتخذ سببا لما شاء الله سببا فيدخل في هذا باب الشرك اما الشرك أصغر واما الشرك أكبر ويصل بعد ذلك إلى الشرك الأكبر لانهم يدعونه بعد ذلك من دون الله جل في علا من الشبه التي تمسكوا بها أيضا قالوا نحن عندما ندعو النبي سلم ونقول اغثنا أو اعطنا أو امنحنا أو ارزقنا نقصد بذلك التبرك وليس بمحمد هو الرازق ولا المعطي ولا المانع لا لكننا نتبرك بوجود اسم محمد نحن يقولنا سواء عن التبرك ما معمى التبرك الحمد لله على السلام أولى الناس قالنا عليك فقال أن أنت كنت مستفع في الصغير ها ممتاز هو تمني ثبوت الخير مع... مع زيادة دي هو من بركة البعير صحيح أو من إيش أو من البركة يبقى بركة البعير يعني سبب يبقى ثبوت الخير البركة الزيادة زيادة ونمان فهم يقولون أستبقى. البركة باسم النمسل. اسم الناف سلم اسم في... الناف في أي شيء يبركه وهذا ليس الناف اسم واحد ولدي الذي يتغذون في البر كمان الله تبارك الذي بيدي تبارك سبحانه ودل في علا البر كله البركه من الله عز وجل زياده من الله جل وعلا تبو تقايد من الله جل في علا فهم يقولون نفعه ذلك تبركا قلنا تعالى أيضا بالنسبه للتبرك وكيف يكون ان رسول بين ان التبرك يجوز به تبركوا بوضوءه صلى الله عليه وسلم تبركوا ايضا بثيابه صلى تبركوا بعرق صلى الله عليه وقد اقر أقر النبي عليه وسلم بذلك. لما لما دخل عند سليم فأخذت عن سلم عند على النبي عليه قال ما هذا؟ فأخذت العرق عرق النبي صلى الله عليه به. فأقرها النبي صلى عليه وسلم. وكذلك كانت والملام تحبس وتحجز شعارات النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم في جلجل الفضة. تتبرك به. فالتبصر بذات النبي النبي بأثر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك داعي. لكن وين التبرك بالموت بالأموات من الذي قال بذلك لم نرى شيئا من هذا ولا دليل كتاب ولا سنة ولا صحابة ولا حتى أثر فيه الكلام على هذا التبرك فهم يقولون نحن نذكر النبي تبركا نذكر النبي تبرك. التبرك لا يكون بذلك لأن التبرك أصالة طلب الخير وطلب الخير عبادة أصالة يعني هو له شقان طلب الخير أو طلب ثبوت الخير مع زيادة الخير ونماء الخير هذا عبادة نفسه عبادة ويتعلق بعبادة اخرى او قل يتعلق بامر اخر من, من الايمانيات هو الاعتقاد ممتاز والله شوف والله هو السبات السبات السبات والملكة تعود في هذا المجل يبقى اذا هذا التبرك طلب والطلب عبادة طيب لابد ان هو يكون يعني متصل له لوازم اعتقادية فنقول اذا اذا كان الامر الطلب من نيد يقع في الاعتقاد يكون في الميت حتى لو كان سببا اعتقاد مغلوط فيقع في شرك من فالغرض المقصود هذه ايضا شبهه وهي يتمسكون بها يقولون نتبرك باسم الرسول عندما نقول نستلم رزقني اقض حاجتي هذا من باب التبرك والذي يقضي الله والله جل وعلا والذي يرزق والله جل وعلا فأقول اذا هذا تبرك باسم الرسول كما قلنا ان هذا تلبيس على الناس والصحيح الراجح انه اعتقاد في الرسول وايضا صرف عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك انهم ايضا اتدلوا بايات وباحاديث كثيرة قالوا كلها تثبت لنا او تثبت لكم صحة ما نتبنى من الاستشفاع من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا قول الله لفعلها في, في الايات قال فاستغاس الذي من شيعاته على الذي من عدوه فوكس اموسى فخضى عليه هذه الاية الاولى والاية الثانية قالوا بان أن بان الخضر قال فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم راجمة قال فأعينوني طلب يبقى الأولى إيش والثانية استعانى ويقول لك هو استعانى واستغاثى أنتم لم تنكرون الآن في الكتاب استعانى واستغاثى ويستدلونه أيضا بقول الله رعلا وعدوا لهم ما استطعتم من قوتي ومرواتي خير وهذه من يعني كيف ينتزعون الانتزاد من هذا ممتاز هو الانتزاع ده صحيح أه نعم هو كذا من قوة نكره في السياق الاثبات تسخيض الايش اطلقوا من هنا زائد التوكيد يبقى اذا اي قوة يعني يتقوى المرء بايه بغير ومن التقوي يتقوى بالاستغاثة والاستعانة بغير اعينوني بقوة فهذا وجه الدلال الاستدلال ايضا الاستدلال على ذلك بقول الله العلا وانستان في الدين ايه فعليكم النصر وين وجه الدلالة ها هو لا استمتعت طال استنصرفوا في الصين والتالي إيش للطلب في الصين للطلب على تفهم ذات أيضا في قول الله عز وجل على البر والتقوى على تعون على اسمع هذا وقول الله لا في علاء قال المؤمنون بعضهم من بعض والملمونون أو بعضهم أولياء أولياء وبعض والولاية والولاية أصل الولاية النصرة والنصرة أطها أطها الإعانة والإعانة إذا طلبت إعانة والنصرة بهذا سواء طبعا سأبين إيش وجه الغلط الخلط عندنا قال... قال الله عزوجل على عن يوسف عثمان أنه قاله قال اذكرني عند عند ربك وتعمل ما تستعمل اذكرني عند رب طيب وأيضا سمع ذلك أحاديث شفاعة العظيم جميعا يستشفعون بمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحاديث يعني ال ال ال الشفاعة شفاؤه جرّد الله عزوجل ما يشاء أولا قبل أن نبحث عن أي آية في هذه الآية وفي هذه الآيات ويشي الدلالة وين الدلالة على طلب الاستعانة او السين والتقلب طلب من الميت ما في ولا شيء ولا اي شيء كل الايات على ايه على الاحياء طب كيف جروها للاموات هذا من باب اللبس والتخليط لانك تقر تقر بان هذه نعم نقول بها السين والتقلب طلب نعم استغاثة واستعانة كل ذلك يجوز يصح واستشفع يصح يصح من من من الاحياء وعيدوا لما بالله عليكم رأيتم أحد عمر بن خطاب عندما عد على الناس المدد وبعث لهم بعشرة قال كل رجل بألف طب ما كان يوحي إيش يستعين بالأموات يخراجهم من القبور يستعين بيهم وعيدوا لما يستعين من قوة الأموات حربوا معايا هذا أفضل شيء صحيح صحيحوا لأ فهذه المسائل تراها في خيال أهل الكفر فقط أهل الكفر فقط فالحق بأن هذه الآية بأسرها على الأحيات قال الله جل في علام فاستغاثوا الذي من شعاتي على الذي من عدوه فاستغاثوا موسى فايه فاستغاثوا الذي من شعات استغاثوا الذي من عدوه وهو قادر ولا ولا ليس بقادر قادر حي حاضر ولا غائب حاضر حي حاضر إذا أقول نعم الاستغاثة تجوز نعم الاستعانة تجوز لكن متى متى حي حاضر قادر وهالأدلة كلها ضوابط من من الهات وعندو لهم صفات من قوة لا تكون إلا بالحي الحاضر قادر قادر لابد من القدرة في هذا الباب وطبعا في الغياب هناك بعض على السنة والجماعة يجوزوا سأبين وده خطأ حتى صاحب الكتاب أخطأ في هذا الباب في مسألة معينة على مسألة في رد على قصة هاجر وأنها قالت يعني إن كنت تملك الإغاثة في يعني, يعني يعني بيقولون هي كلمت الملك والملك حي حاضر حاجة بقى عجب حتى من هذا السنة لابد لهم إيه من مسائل لازم الوقفة فيها فالحقا عندنا ضابط ضابط كله تبع يتبع الأدلة حي حاضر قادر لابد أن يكون قادر وحي وحاضر لأنه لو كان غائبا المسألة فيها ما فيها كما سنبين فيها ما فيها كما سنبين عندما نأتي, نأتي عندها وعما بالنسبة للقول لها فعينوني بقوة يكلم من يكلم الذين, الذين استعانوا به لبناء إسداد فعينوني بقوة نجعب عنكم وعينهم رادمة إذا نحن نقول بذلك أنه حي حاضر قادر وأيضا في قول الله تعالى في علاوة استنصروكم استنصروكم أنتم يا سي... يا من تسمعونه هالأوامر فايش أنا أنا ما ادري حقا هل في احد ممكن ينطري عليه مثل هذا ام لا في أيضا أيضا حاي حاضر قادر قول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى تعاون على البر والتقوى متى متى حال الحياة والقدرة وإلا فله وأيضا قول الله عالم والمؤمن والمونة بع والمونات بعضهم إيش أولياء وبعض المون والمونيات بعضهم أولياء بعض نعم هم بعضهم بعض في في في حال القدره وحال الحياه دون الغياب أيضا في قوله تعالى عن يوسف انه قال اذكرني عند ربك يوسف هو الذي يقول اذكرني عند ربك لما قال ذلك يوسف عليه السلام هل قالها يعني لغائب لملك هل قالها ومعنا ملك قالها لمن لرجل بعد ما عبر له الرؤيا قال لو اذكرني أن ربك هو سيعمل عنده عنده سيدي يبقى حي حاضر أيضاً قاضي وأما الأعد منه الاستدلال بحديث الشفاعة هو كيف الرد عليه؟ يعني لا لا لا ليس هذا الوجه الصحيح في الرد أو إن كان وجهه لكن ليس هذا الوجه السعيد هو ممتاز حي حاضر قاضي فنقول ن نقول إنه كان في الاستدلال حد الشفاعه العظمى متى والقيامه متى يعني يكون ايش فيها الناس ايش اموات صح ولا لا احياء كل الناس يبعثون وتكون الاستشفاع من حي حاضر قابل صحيح واذا قلنا انه قياس على كما قلت الغايبه على, على الشهاده ليس هذا محله محله محل محل في مساله موسى والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لكن ليس هذا هذا هو الآن نقول له الحج عليكم ليس لكم الناس جميعا أحياء يهرولون إلى ربهم جل علاه حفاة عراطا يستغيثون ويتوسلون بأي أحد من أجل فصل الخطاب والقضاء وأما عموم أدلة شفاعة أجره كما بينا الرج عليها في هذا الباب من الشبه التي يتمسكون بها ويروجونها بين الناس أيضا يقولون إن قلت من الاستعانة والاستغاثة ممنوعة إلا بالله جل فعلها فالأدلة عليكم كثيرة. طبعا منها في السغلات الذي من شعاده على الذي من علوه وقد أجابنا عنه. قالوا قد بين الله بلا فعلان في, في نص من الكتاب الاستعان بالأعراض. قلنا كيف قالوا أنا قال الله بيعنا واستعينوا بالصبر والصلاة. يعني هم كأنهم جعلوا النزاع بينه وبين الأهل السنة ايه هو؟ فكر. جعلوا النزاع بينه وبين يصنعوا جماعة شيخ آه. معه وتفكر تفكر اه كريم شو من درس اللغة الإنجليزية فين من درس اللغة العربية استاذ عندهم امتحان يستهل الله عليه في الحضور الرغبة في يعني قريب جدا الإجابة قريبة جدا لكن عند تصريح لكن قريبة. اه يعني ايه ما تمططهاش يعني ايه عشان ما ما بحبش يعني هو يكون زكي يحور عشان دوجته بهي لأنه هو هو هو كانه النزاع بينهم بينه يجعلونا لا استعانة إلا بالله ده النزاع بينهم لا استعانة إلا بالله ولا استغسط إلا بالله ده فقط النزاع بينهم فهم قال لهم إذا كان النزاع بيننا كانت تعالى نأتيكم ببحور الأدلة على إثبات الاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله نしゃ الله لذلك قالوا أمر بالاستعانة بالأعراض استعينوا بالصبر والصلاة حقيقة الأمر أن نقول بأن لا اغلب حقيقة الا بالله جانا شاء الله ولا استغاثة الا بالله جانا شاء الله حقا لكن ليس هذا المجال الذي نقول نزع بيننا نزع بيننا انكم تستعينون استعانة transm الله idiot وتستغيثون استغاثة لما شاء الله والأمر الاكد من ذلك ترتقون بالاستعانة من من من حيز الجواز إلى حيز الحرمة إلى حيز الشرك وهذا ماذبت النزاع بيننا وبينهم لذلك هنقول حتى لو تنزلنا معكم في هذا الباب ولا استعانة إلا بالله الدليل عليكم ليس لكم واستعينوا بالصبر والصلاه هي استعانة إيه بالله هي أسعاب لأنها استعانة استعانة بوسيلة وجعلها الله ده في علها ليرضا وهي الصبر والصلاة وهي الطاعة فهي عليكم ليست لكم ولذلك ليس النزاع بيننا أننا نقول هناك إن استعانا لا تجوز مخلصا هم, هم الآن يلبسون الحق بالباطل يعني كأنهم يقولون الأهل السنون والجماعة قفوا نحن سنجعل لكم مذهبا يخالف مذهبنا ونرد عليكم فيه يعني كأن القوم لم يصرعوا على ماذا بأهل السنون والجماعة مفهوم؟ ده ده أكثر ما يكون حس ظن بهم أو أنهم اطلعوا لكنهم أرادوا التذيب وهذا بيحدث الان كاشخاص وافراد بيحدث الان يعني, يعني انا اعجاء صباحا بعد الظهر اخ ماشي معي من طلبة العلم وهو جيد لكن سبحان الله في امور كده معينة هو يريد يعمل ويريد يدرس هو أخ طالب علم جيد فهو قال لي شيخ يعني الأخ وقفوا معي وقالوا لي انك قلت على الشيخ الفلاني اللي هو المشهور جدا هذا رجل جاهز فهما الان يعني بيجعل الخص لابد انه يلبسه شيء عشان يستطيع وعشان يرد فيعني الرجل كان منصفا لكن هو خايف ياكتشف برضه ادي عشان كده نصحته وقلت له اسمع افهم ما هذا هد... أنا... طالب علم لا يفقه هذه المسائل لا صح انه يكون طالب علم طلبة العلم انت الان سامحوني الدرس اللي احنا بنعمله ده عشانكم ولا عشان انتوا بس تطلعوا تسقفوا للمدرس ب... ب... سامحوني يعني انا اجلس مع مع الاثونات والحجى والقلن اريح لي وافضل حتى مش هتعبوني في الفهم فهي أتوى المساله انت امان عندك تؤديها وينتهي الامر لا يهم منك كسروا قلوا رضوا غضبوا انت المساله بأسرها تعمل عند من انت انت تعمل عند من عند الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وشوف وفاههم الاجر تاما غير منقوص قال رايت النبي ومعه الرجل والنبي الرجل والنبي ليس معه احد عند ربي ولا ارتقى؟ ارتقى. هو هذا. انت ما تنظر الا لهذا. فقلت رفهم صح. هذا خطأ الذي تتفهمه. فهو انصافا قالها على استحياء قال انا عشر سنين بدرس معه. ما سمعت قال هذه الكلمة على أحد. فقلت له المسألة مسألة هوى. هو الباس المخالف ثوبا من اجل رد عليها. هو ده اللي بيحصل. هو ده افترق وذوب. ده مشكلة مشكلة كبيرة جدا. لانه انت في النهاية لن تصل لما تريد لأن المساله المسألة المنافق يؤتى بنقيد قصدي والمخالف يؤتى بنقيد المخالف في هذا الأصل فهو فأنا حقا ممكن أقول هذا عنده علم هذا ليس عنده علم هذا داعي هذا علم دي قضيه عم وأنا مش هتكت على الأمر ده لو جاءت لو على نهايتي مش هتكت على الأمر ده أقول هذا لا يرجع له في عضل المسائل وهذا حريح أن يرجع له لأن هذا ديني أنا كفاني معاصي أنا بلغت ذنوب على السماء ومسألة التفريق دي الذنوب عليا مش على مش على غير الحمد لله لكن سكوت عن واحد يعني يتصدر وهو لا أهليته له ويتصدر وأنا أسكت لا مشت لما أحد يتأني يقول هذا لا يصح أن يرجع له في المسألة لا يتكلم فيها إذا تكلمت بمسألة الطلاق لا يتكلم فيها مسألة الحاج لا يتكلم فيها مسألة المقاصد لا يتكلم فيها لازم لازم كل ينصب كل إنسان في مكانه دديل المتشبع بما لم يعطى كلابس سوما يزور ذكرني بهذا الأمر ماذا يفعلون يلبسون أهل السنة الجماعة مذهبا ويبدأون في الرد عليهم ليس هذا مجال أهل السنة الجماعة وليس هذا مجال النزاع بيننا مجال النزاع بيننا هو الاستعانة المشروعة والاستعانة الغير مشروعة وإلا نحن لا نقول بأن الاستعانة مطلقا لا تجول لتأتونا بكل الأدلة على مسألة في الاستعانة نحن قلنا لا تجوز لكن الشرع دبطها بدوابط ونحن مأملونا شرعا أن ندور مع الشرع حيث حيث ظهر فلا صح إلبات مذهب أرسولنا يا جماعة مذهبا جديدا ثم الكلام ورد عليه ولذلك نقول بقول الله على استعينوا بالصبر والصلاة عليهم ليست لهم لأن هذه استعانة أصالة بمن بالله جل في علال إنها أوامر, أوامر الله جل في علال أيضاً من الشبه التي يتمسكون بها بالاستغاثة بالنبي أو الاستغاثة بالولي أو الاستغاثة بالملك بقصة هاجر هذه مشكلة كبيرة هذه يعني حقيقة حتى عند أهل السنة يعني فيه منهم من من مرر تمريراً هذه مسائل هو طبعاً في القصة طويلة جداً عندما تركها إبراهيم عليه السلام ونادت يا إبراهيم أتتركنا في أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء يعني لم يستدر لم, لم يستدر لم وترك لها بعض الجراف في دمر وجراف في ماء ثم صرخت وقالت الله امرك بهذا قال الله نعم قالت اذا فلن فلن يضيع طبعا لما اشتد الأمر عليها وعطشت ذهبت يعني تسعى بين الصفا وبين وبين عندما صعدت الصفا سمع الصوت سمعت جبل الصفا تخيل صفا جبل وسمع الصوت فلما سمع صوت انست ثم سمع الصوت وكذا لا طبعا إن الله لا يضيع لا يضيع أولياءه فلما سمع صوتا صوت وكانت تحب أن تستأنس لأن المكان موحش فقالت اغث إن كان عندك خير أعز إن كان عندك قالوا هذه دليل قاسم للظهر أولئك لأن لأن هاجر إيش استغاثت واستغاثت بالصوت استغاثت بمن بملك صحيح هذا على كلام ايه؟ على كلامهم لان هي ان كان عندك خير طبعا بعضهم يعني الذي ارد ان يرد فقال هي, هي لما فعلت ذلك فعلت ذلك بعدما انست الصوت يبقى هو المشكلة عنده فقط انه يريد يخرج من مسألة ايه؟ الاموات لكن لك لابد من النظر بعينين عشان يحيط بالمساله كلها هو يريد يخرج مسئلة الأموات قال سمع الطاطن إذا لصوت صوتي إيه حي حاضر انتهى النوضور يبقى هو حي حاضر يبقى, خ... يبقى إذا ليس لكم فيه دليل ودحق لأنهم يستذلون بها على أن يطلب الغلس لأنه هو الآن هم الأفق عندهم ليس بعالي هم فقط يريدون أن يقولوا نحن نقول أنه يجوز الاستغاث بالغيث مع مع الاعتقاد لأنهم يلبسوا الفهم منه يقولون مع الاعتقاد بأن المغيث هو من الذي يغيث العباد هو من؟ هو الله صحيح. لكن يمكن طلب الاستغاثه بين من, من غير فقال يا إن كان عند الغيس في إيش؟ خير؟ عند خير فأغس يعني أغسنا فطلبت الغيس منه فخرج منه مين صحيح؟ نقول هذا خطأ خطأ مبين بل هي هي لم تستغث بملك يعني في واقع فكرها في, في واقع ما هي فيه دعك لا تنظروا شيء. أفهم المسألة دقيقة ولا خليك تشرحها حد أنت. الحق أن نقول بأن هاجر لم تستغل الملك. يعني تحقيقة فعلية هي. كل ما تلين أقول لك هي سمعت صوتا عند إيش الجبل. الاحتمالات واردة. أنها سمعت الصوت بأن هو خلف الجبل. تحت الجبل يعني يكتتر بتاتر صحيح ولا لا فأول ما تسمع صوتا خلينا نتكلم بقى ونحن. أول ما تسمع صوت إنت الذهن يذهب لمن لبشر ولا لغير بشر يبقى ما تحركت إلا لبشر لذلك يا لذلك يا تعلم أن هذا البشر ما دام قد تكلم يبقى إذن يعين فقالت فقالت إن كان عندما غايت فإيش فأتي, فأتي به يبقى هل هي استغاثت استغاثت بميت لا استغاثت بحي حاضر إيش حي قادر آت حي قادر إيش حاضر حاضر نفدينه نوي وحقا هو حاضر لانه ظهر لها ظهر لها لإنه ضرب بجناح ايش الأرض ظهر لها ظهر بقى لها على صورة دحية ظهر لها على صورة رجل ظهر على صورة ملك الان ما عندنا أدلة على ذلك لكن ظهر ظهر فصار هنا بالتطبيق الصحيح حي الحاضر ايه قادر يبقى حي قادر وحاضر يبقى اذا عند, الاستغا... عند الاستدلال بقصة هاجر انها طلبت الغوص بعدما سمعت الصوت قلنا انهي سمعت الصوت خرجنا من مساله الموتى وانت تستدل بها على الاستغاثة بالموتى اذا ليس لك دليل فيها لانها سمعت صوتا صحيح ولا لا يقول بان الموتى ايه ممتاز فين من الذي تقل... اه نعم يا كريم يبقى إلا أن يقول الموت يتكلمون ولو قالوا بذلك ها أين هم عنبر خمسة وعشرين؟ هذا أه أه هذا العنبر هو يضم الجميع بهذا قالوا بذلك ما في أحد يقول الموت يتكلمون بحال من أحوال يبقى, انت يبقى سمع صوتا خرج عن الموت ولما قالت اغث علمت أنه حي حاضر قال. وحتى هناك في السياق لفتة على القدرة فضل. يا ممتاز كلامك صح بس مش عارف تجيبها صح ان كان عندك خير هو يبقى هي تعلم المسألة على القضاء اهو في القدر اهو تقول لي بقى قادر يبقى تأتينا يأتينا بذلك انا ما قلت لك اخطاء قلت لك اهلا لكن ما ادتش بالنص الصحيح يبقى اذا هنا هي استغاثت بحي الحاضر قادر وراح نقول بانه هي جوز لانه بيننا ليس بمسألة الاستغاثة تجوز او لا لا الاستغاثة, الاستغاثة. تجوز عندما جوز الشرع بالضوابط الشرعية المعنى. طبعا بعد كده في أدلة أخرى من أحد الحديث النبوية بأنك لو نزلت في الوادي يعني تدعو بقى أهل هذا الوادي وتستغيث بهم وهذا إن شاء الله يكون بعد الصلاة أخوة الكرام ما زلنا مع هذه الشبخ التي يتمسكون بها ويروجون لها والتي يتعلقون بها من أجل الاستغاثة بالأنبياء الموتى الأموات من الأنبياء أو الأولياء والاصفياء وليس لهم ذلك وليس لهم أي دليل على ذلك والحق بأن الاستغاثة لا تكون إلا بالله جلالك ولا أو بما امر الله به أو أجازه في الشر والمسألة تعبد والتعبد لا يكون إلا بأثر من الشوء التي يتعلقون بها ما جاء عن بعض الصحابة حديث يعني في المصنفات وفي ايضا بعض السنن سنه سنن منصور وغيره علي بن مسعود رضي الله عنه قال إذا فلت فلتت اذا أحدكم دابه احدكم بارض فلت فلينادي يا عباد الله احبس فلينادي يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا فان لله عز وجل في الارض قال يعني عباد يعني يحبسون هو الاستدلال عندهم وجه الشاهد يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا وأيضا في رواة إذا أضل أحدكم شيئا او اراد عونا وهو بأرض ثلاث لا انيس فيها من الوحش بأرض ليس بها أنيس فليقل يا, يا عباد الله أغيثوني فإن لله عبادا لا نراهم فإن الله عبادا لا نراه فهم يقولون الآن يعني سنرد عليكم بكل التقاعدات التي تقاعدون. الأولى يا عباد الله حبسوا يا عباد الله حبسوا الدب التي ذهب هذا حتى نصل إلى يا عباد الله حبسوا والثانية يا عباد الله أغثوني أعوذ بالله من النار قال فإن والحديث قال فإن لله عبادا لا نراه فإن الله عبادا لا نطعنوا عندهم وجه الشاهد من هذا فإن الله عبداً لا نراه وفيها أغيثوني استصريحه بطلب بطلب الغالث وطلب الغالث هنا ممن إيه؟ ممن لا نراه ممن لا نراه من الغائب رد عليه من وجهي الوجه الأول هذه أحاديث باطلة لم تصح هي أحاديث أكثرها يعني ليس ليس الإسناد فيه ضعف فقط بيكون فيه انقطاع وأيضاً الأسانيد فيها مجعين فالأسانيد باطل أحاديث ضعيفة جدا لم تصح وعن أحكام مدارها على ذكاة الأحكام أمن الاعتقاد يكون إيه الأحكام مدارها على الصحيح فكيف بالاعتقاد لابد أن يكون أشد تصحيحا فأحاديث باطلة لم تصح. أحاديث ضعيفة جدا لم تصح. فإذا لا حكم عليها ولا نعول عليها ولا يرتب عليها حكم. لكننا يمكن أن ننزل مع الخص ونقول قد إيه قد صاحتنا يا عباد الله أحبسوا ففيها النداء هو نداء فالينادي يا عباد الله فيها السعنة هو بالغيب فالينادي يا عباد الله أحبس وهو أنا. أنتم تقولون إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم خالد مدد فاتقوا الله بقى خبلوا يعني فهم مفهوم يعني هم يرتقون من هذا الحديث إلى أن تقول مدد يا رسول الله أن تنادي محمد يا رسول الله صار مدد هم يروضون ذلك فطبعا هنا أيضا الذين نظروا نظروا نظر ضيقة قالوا ليس هذا كذا أنت عندما تقول يا محمد مدد يا محمد احبس هذه الناقة أنت دعوت إيش ميتا لا يملك لنفسي نفعا ولا, ولا ضرا وقد قال الله رفع علي إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت ولكن كما نقول هو حي أيضا حي حياة برزخية ليس لنا شأن بها ولا نعرف عنها شيء بحالنا نعرف عنها شيء بحال من الأحوال فهو ميت عندنا في حكم الدنيا ميت لا يملك لنفسه نفع ولا ضر لا يملك لأحد نفع ولا ولا ضر إنك ميت وإنهم ميتون ولذلك أباقر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات لا يملك لكم شيئا ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي حي لا يموت أين هذا من ذاك لا فرق هذا من لذلك الذين نظروا وأرادوا الرد فقط يخرجون من مساله الموت هو بيقول هنا لو كنا بصحة الحديث هو يقول يا عباد الله اغثوني يا عباد الله احبسو قال في رواية أخرى وهذه العبان يتكلم فيها في رواية أخرى وهي أصل ضعيفة لكن في رواية أخرى أن أن لله ملائكة غير الحفظة أو غير الكاتبة لله ملائكة سياحين غير الحافظة غير الكاتبة يعني المقصود يا عباد الله احبسو من الملك يا عباد الله اغثوني من الملك والملائكة ايش احياء ام أموات فخرج من المثال خرج من المثال ان هي ايه ها انها احياء ليست الاموات لا تصح ليه الاموات نقول, نقول هذا كلام طيب فهو الاحياء لكننا فيها ملاحظة لانه لو كان من ايه كانت ايه هي ايش غائبة هي غائبة والحق الغياب يجعل الوسيلة المحتمات دائرة فلذلك نقول وهذا لا يصح ولو تنزلنا مع الخصم من قلنا الحديث صحيح يا عباد الله إحبسو، أنا أقول يا عباد الله إحبسو، وما قال الآن هذا الطلب لو قلنا بصحة هذا الحديث المخرج أن نقول هم ينادون من يرون ينادون من من يرض، وإلا لصح لكل إنسان إذا وقع في ضيق أن ينادي على الملك، فايحل له ويستجيب بالملك، وهذا. غير موجود بحامل لا في الصحاب ولا في بعض الصحابة من التسعين، ولا في فالصحيح لو قلنا بصح الحديث، الحديث لم يصح. الحمد لله لم يصح أن يقول يا عباد الله حبسوا يعني يا عباد الله الذين يراود هذه الناقة واحبسوا، احبسوها والمقصود بذلك في عباد فبشر عبادهم عباد الله المُؤمنين، هم عباد الله المؤمنين فاا إذا هو يراهم وهم له بالقدرة على ذلك لأنه لا يقول حبسوا إلا هم لهم. القدرة على ذلك لأن الأدلة جاءت محكمة على أن الأموات لا يملكون شيئا الأموات لا يملكون شيئا بحال من الأحوال هذه جملة من جمل الشبه التي تمسك بها القوم وتبقى لنا العقيدة السلفية الصحيحة الظاهرة البيضاء النقية لا استغاث إلا بالله ولا استعان إلا بالله إياك نعبد إياك ويجوز الاستغاث بالعبدي في دائرة الشرع التي جوزها الشرع فقط وضبطها الله في كتاب النبي نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو من شيعتي على الذي من شيعتي على الذي هو من من عدوه فواكذاه المسلم فقط إذن حي حاضر ايش؟ قادر بضوابط الشرع الذي جاء به والاستعانة كذلك يعني عندما قال فعينوني بقوة على على نفس المنوال حي حاضر قادر وعاقل استعان من الله وعصي الاستغاثة من الله لا تكونوا من من غير الله ثلاثة ولا إلا فيما يعني قد شرع الله ثلاثة وأبائهم صحيح لذلك <تصفيق> الله خير رضي عليه في هذا طبعا طبعا طبعا قدام إذا ما تنادوا من, من خطأ عمله إلا من ثلاثة وهذه يع طب... شوف لا, لا ده لها وجود ثلاثة ممتاز يعني الإعانة الاعانة عمل وهو انقطع عمل لا عمل لا فهل واحد الثانية لا هذه اتنين بس اقتضر شيء اوصله بالدعاء دلالة واضحه جدا على اعواذي هو لا يتعواذي الثاني ممتاز الثالث حصل القصر على ايه بقى اه على, على انقطع عمله لا ما هو خلاص هترجع للوله هترجع للوله ثالثة وين بقى؟ ما المسألة مش هم هما يقولون ما هي وله وكرامات؟ قلنا الأوجه الأول أن الإعانة تعيش عمل وهو خذ انقطع عمل هذا أول شيء الثاني أنه أحوج إليك منك إلي يعني أحوج يا زعيم ثالثة هي سهله قريبه مما تقولون ابحث عنها كده الثلاثه له ام عليه الثلاثه له ام منه اسف عشان يكون الضبط له ام منه ها. والحصر والقصر كده يفيدك أن, أن, أن, ان الامر هو ايه اليه لا منه وهذه هترجع برضه لينقطع عمل لكن هو تاكيدا أن نقول الثلاثه التي حصرها الشرع وخصرها فيش ولد صالح يدعو له لاعواذ علم ينتفع هو به وينتفع انتفع الاخرون طبعا اذا اذا يعني الثالث صدقه جاريه طعما له الله هو لا حراك منه بحال حال من بحال من الاحوال وهذا هذا هذا اسمه تأكيد على عدم الانتفاع به بحال من الاحوال